ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من ومن محمد نضل أن أن يهديه الله له هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده فلا فلا لا إلا لا يضلل ورسوله شريك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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن م ط ع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م اما بعد كتاب تعالى أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي فإن الله خير ح م د صلى ل ل عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل ه محدثاتها محدثة أشر ب د ع ة و ك ل بدعة ض ل ا ل ة و ك ل ض ل ا ل ة م ا في ا ل ن ا ر و م ص ل ع ل ى س ي د ن ا م ح م د النبي و أ ج و ا ر ي أ م ا لاتمؤمنين و ا ذ ر ي ت ه و أ ه ل ب ي ت ه كما صليت على آل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد و بعد ا ل نصيمه و ايام و ف ر ة و لا يلي ا ل ع ت م من ا ل ن ا ر ينبغي أ ن ينظر المرء في نفسه و أ ح و ا ل ه ليرى ماذا حصل من هذه ا ل أ ح و ا ل التي فتحها الله تبارك وتعالى لا لتكون شهرا عابرا وينتهي ا ل أ م ر ويعود الناس سرتهم الاولى أ و فيرجعون ل إلى ل ى قرآن إ لا ذكر و إ ل ى لا قيام إ ل ى غير ذلك من ظواهر ا ل أ ح و ا ل التي نراها والتي نشكو منها في نفس الوقت وقد ذكرنا تلك ا ل أ ح و ا ل في خ ط ب ر م ض العيد ن في خطبة ا تحديدا جمعنا فيها ذلك كله لمن أ ر ا د أ ن ينظر م ر ة أ خ ر ى فيما قد كان المهم فتلك ا ل أ ي ا م ا ل ق ل ي ل ة ا ل م ا ض ي ة التي كنا فيها كانت م ت ع ل ق ة بهذا ا ل أ م ر المهم وهو كيف يخرج المرء من هذه ا ل أ ي ا م شخصا جديدا يعني قد تعلم الأنسى بالله في تعلم عزيز الأنسى قد بالله العشر الأواخر فظهر ذلك في ظ ه ر ذلك ف دوام الذكر ودوام ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى بحيث لا ينقطع عن ر ب ي ل أ ن ه لا ان ي أ ت ي ه ا العيد حتى ينطلق الناس. تنطلق الشياطين ن تنطلق ا ا س ل لتفسد على المؤمنين أعمالهم الشياطين ليس لها هم في غير أهل الطاعة وأهل العبادة في كما ذكرنا هم أن غير فانهم هم شغلون الشاغل فما ان تخرج الشياطين من سلاسلها حتى تنطلق أ و ل ما تنطلق إ ل ى المتعبدين لا ت خ ر ج ل ل ع ص ا ف ولا لغيرهم من الغافلين و إ ن م ا ت خ ر ج ل أ ه ل الطاعه لتشتت عليهم طاعتهم ولتعود وإلى وإلى وإلى إلى الغفلة البعض التقصير التكاسر بهم مرة أخرى إلى الغفلة وإلى البعد وإلى التقصير وإلى و إ ل ى التفريط فيما ك ا ن و فيه لذلك كانت أ ز ي ل أ ي ا م وهي ا ل أ ي ا م العشر من رمضان دليلا على هذا الحال الحسن وهو أ ن ه ينتظر ل ي ل ة القادر حتى ي و ف ر له ويعتكف على ربه بقلبه وبدنه ه بذكره يأنس ويقبل ي على دعائه التضرع ويبكي ن وأن ظ ر في ومعادي ي معاشه على م فاته من حظه من الله تعالى و أ ن يعاهد ربه بعد ذلك الا يفرط في مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ك ما ذ كان ر ن ما ا ك يفرط أ ب د ا وهذه أ و ل م س أ ل ة نذكرها اليوم كنا سنذكر ولكن نذكر قبلها شيئا هذه المسألة هذه وهي أ ن ه صلى الله عليه وسلم ما كان يفرط في عباده يتعبدها لله تعالى بمعنى قريب أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان فاعتكف العشر ا ل أ و ا ئ ل من شوال فكان صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين أ ن ه إ ذ ا صعد ل ل م ؤ م ن عمل إ ل ى الله تعالى في وقت من ا ل أ و ق ا ت ف إ ن هذا العمل ينبغي أ ن يداوم عليه الموت وانه ليس كما يقولون فات فات أو ما فات مات لا طريقتنا يفكر ويحاول العمل آخر أو يسير بطريقته التي يسير عليها و ي أ ل ف ه ا لا النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حافظ على ع ب ا د ة أ و إ ذ ا أ ت ى ع ب ا د ة من العبادات ثم قدر له أ ن ه لم يفعلها لعارض من العوارض التي تعرض ل ل م ا ء أ ن ه يقضيها يستحب له حينئذ أ ن ي ق ض ي ه هذه العبادات فمن فاته مثلا هذا الاعتكاف في رمضان فإنه وفي ك ا ن ي ر ع الاعتكام له هذا ف أيام السابقة في صحيفته سابقة الله تعالى إلى ر ف ع ع له ا ا ت ك م ي ا م يرفع ر له قيام آ ن ي ر فانه ع له ل له وعمل صالح ذ ك ر يرفع صدقة م الأعمال التي بينا في شعبان في ذ اذا شهر ترفع فيه الله فإنه ترفع تعالى الأعمال إلى إ فاتته تلك ا ل أ ع م ا ل لا شك أ ن ه قد رفعت صحيفته إ ل ى الله تعالى لا شيء فيها المؤمنون الحزيرون المتيقظون ل آ خ ر ت ه م المرتبطون بالله تعالى الذين لهم ع ل ا ق ة بالله تعالى لا تنفصم في رمضان ولا بعد رمضان ولا قبل رمضان كما ذكرنا فإنهم حينئذ ي الى ر ع و ن إ أ ن يرفعوا هذه الصحف م ر ة أ خ ر ى إ ل ى الله تعالى وفيها تلك ا ل أ ع م ا ل التي لم ي أ ت و ه ا من قبل انقضت العشرة لم يعتكف لم يحدث شيء ومضت لا وذلك م الأيام ض ت لا و سر من أ س ر ا ر ودليل تفوت وزي دليل تأخر المؤمنين عن الله تعالى لأنه ليس له تلك العلاقة بالله تعالى التي العلاقة من عن تحزنه أن تأخر أ و تحزنه ان تفوت هذه ا ل أ ع م ا ل الصالحه ة ولم ي ي أ ت ا ولم ي أ ت ي ه ا هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة لا بد حينئذ ن يجاهد نفسه و أ ن يقاوم شيطانه وهواه ووقته وما ي ت ع ل ق بتلك الاعذار الفارغه ذ ه الأعمال وهذا هو المهم اليوم الذي لا بد وان ي ن ظ ر فيه المؤمنون من فات ه و ر د ه من ق ر آ ن من قيام من ص ل ا ة من ذكر من س ن م من رواتب من اعتكاف من صيام من غيره لا بد وان يجاهد نفسه أ ن يقوم بهذه ا ل أ ع م ا ل م ر ة أ خ ر ى يرفعها لله تعالى نادما ي على التقصير فيها وحزينا على أ ن ه ا لم ترفع ل ر ب فيما قد رفع له من أ ع م ا ل إن شاء ا ل ل ه تعالى ه ذ ه ا ل ع ل ا ق ة بالله تعالى أ ب د ا لا تنفصل و ي أ ت ي اليوم إ ذ ا كان الشيطان قد أتاه وهو مسلسل في رمضان وهذه وأقاموا ومصفدهم مصفدة العديدة أتاهم الأعزار حتى يعتاكفوا تعالى رمضان الشياطين لا وهو وهذه لهم مسلسل لله في مع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان أ ش د الناس اشتغالا و إ ن م ا كما ذكرنا ما أ ن ت أ ت ي ا ل ع ش ر ما يصدق كما يقولون أ ن ت أ ت ي ه ا هذه ا ل أ ي ا م ليعتكف لله تعالى لا يكلم أ ح د ا ولا ي أ ك ل ولا يشرب ولا ينام ولا ي ط أ النساء ولا يفعل شيئا من ذلك و إ ن م ا هو في معتكفه بالله تعالى انقطع عن الخلائق ل خ د م ة الخالق كما ذكرنا تلك ا ل ح ا ل ة إ ذ ن من الحالات التي ينبغي أ ن ينظر أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فيها وهي التي تفرق بين المؤمنين السائرين إ ل ى الله تعالى والمتعطلين في سيرهم إلى الى ل ل ه ت ع ا ه ؤ ل الله ء متحرزون أشد ا ت ح ر ز م ا يرفع ل م من أعمال إلى الله إذا ا إلى ق ض ت لم تمر ع ل ي ه ه م ك ذ ا كما تمر ع ل ي في ن وإننا كانت الناس ا لا صحابة الأحوال الحسنة مثل شك أشد هذه ل د ر ج ة أ ن ه م لما ذهبوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا ل ق د ذهب آ ل الدسون ب ا ل أ ج و ر يعني ذهب ا ل أ غ ن ي ا ء ب ا ل أ ج ر كله يصومون كما نصوم ي ص ل و ن كما نصلي ولكن لهم فضل ما ليتصدقون ويحجون ويجاهدون كذا وكذا وكذا ك أ ن ه م حزانه على أ ن لا يصلوا إ ل ى هذه المرتبه وقد ر أ ي ن ا ه م حزانه على أ ن لا يقتلوا في سبيل الله لا ي س ح ز على أ ع م ا ل صالحة إ ذ ا مرت ا ن ت ت ه ك م اذا نحن فيه ولا على ل ا ي ن إ ذ ما أ ت و ك لتحملهم قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه يعني ولا على ليس عليهم حرج هؤلاء المؤمنين الذين إذا قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع ح ز م ا الا يجدوا ما ينفقون وهذه كانت حالتهم كانوا إذا رأوا من العمل به يكون بهذا يقوم أحدهم مئة لا بد من أ ن يقاومه في العمل الصالح ليرفع له إ ل ى الله تعالى فكان يعد هذه الدراهم التي تصدق بها فلان ولا يستطيع أ ن يتصدق بها ثم يصلي بقيمتها أ و بمقدارها ركعات لله تعالى لتكون في ميزانه في مقابل هذا الذي يقوم بذلك العمل الصالح المتقون إ ذ ا نظروا في ع م ل ه م فوجدوا أ ن ه م لم يقوموا بمثل هذا فحاولوا وجاء الشيطان لهم في رمضان ل أ ن ل ا يحاولوا فلا شك أ ن ه سيكون أ ش د عليهم في ما بعد رمضان ا ل آ ن إ ذ ا أ ت و ا ليقول هيا لنعتكف هذه ا ل أ ي ا م او هيا لنعتكف يومين ث ل ا ث ة ن ع و د مكان نرفع شيئا إ ل ى الله تعالى نظهر له الحزن على ما فاتنا من حظ الله من حظهم من الله تعالى سيكون الشيطان عليهم أ ق و ى لا شك والنفس أ ش د لا شك بحيث لا أ س ت ط ي ع أ ن يعتكف يوما ولا نصف يوم تلك إ ذ ن ا ل م ش ك ل ة ا ل ف ا ر ق ة بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن المتحرزين السائرين على الله تعالى الذين يقطعون تلك المراحل ليصلوا إ ل ى ربهم وبين من فاته العمل أ و أ ت ى به أ و لم ي أ ت به تستوى عنده في علاقته بالله تعالى لا ا ل ع ل ا ق ة بالله إ ذ ن وهي ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة لا بد أ ن تكون ع ل ا ق ة د ا ئ م ة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحال الحسن تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان عمله دينا الله عليه وسلم ديما يعني دائما ي م إ ذ ا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم فكان يصلي في رمضان وفي ومكعة غير رمضان أحد ركعة لا يتركها رمضان عشر انظر لا هذا المعنى أحد إلى كما أمره ربه سبحانه وتعالى الليلة إلا قليلا. المهم ذ ي في كان ر هذا المعنى وهو أ ن المؤمن إ ذ ا لابد أ ن يكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يكون عمله ديما ف إ ذ ا م اتت م ي ا س م ا ا ل م غ ف ر ة ازداد من هذه ا ل أ ع م ا ل استغلالا لتلك ا ل أ و ق ا ت ا ل ش ر ي ف ة أ و ا ل أ م ا ك ن ا ل ف ا ض ل ة حتى يكون زادا له يستطيع أ ن يواصل به السير ة إ ل ى الله تعالى حتى يستطيع أن يثبت يستطيع أن وأن قلبه يحيا هذا القلب و أ ن يستضيئ هذا القلب أ ك ث ر مما كان لذلك حال المؤمنين بعد هذه العشر لا بد أ ن يكون كذلك لا بد أ ن يكون بعد العشر قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ان الشيطان يجري م ج ر ل الدم يخرج ليوسع هذه المجالي م ر ة أ خ ر ى للشيطان و إ ذ ا كان له أ ن س بالله يموت ولا يمتنع عن هذا ا ل أ ن س أ ب د ا أ و إ ذ ا كان قد تاب من م ع ص ي ة يقول لا يموت ولا يتيع مره اخرى ل ل المقبلين على الله تعالى المتعلقين تعالى المؤتمسين ب سبحانه ه ا و ت ع ل وذلك يظهر في دوام الذكر كما ذكرنا و ا ل إ ق ب ا ل عليه سبحانه وتعالى ومحبته الخ مرة م فكان ع ه الله ديمة عليه الذي وسلم صلى وهذا نراه ينبغي أن أ ح هل يستطيع النار ان يكون بعد رمضان كما كان في رمضان لا لا ي س ت ط ي ع كما قال صلى الله عليه وسلم في, غ... في غالب ا ل أ ح و ا ل قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل ش ر ة ولكل ش ر ة ف ت ر ة و م ن كانت ف ت ر ت ه الى سنته فقد اختلف بمعنى انه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول يعني لكل عمل يعني ا ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة فيه ف... ثم يفتر المرء شيئا لا يستطيع أ ن يواصل ما كان فيه من اعتكاف ن ولكن قد وصل إ ل ى ا ل ح ا ل ة التي قد تعلق فيها بالله لا ينزل عن ربه ولا ي ع و د ه شيء عن ربه أ ب د ا وعن ذكره وعن خدمته والقيام له وعن ا ل ص ل ا ة والذكر و ا ل ق ر آ ن لا ي ع و د ه شيء فالمرء مفتقر بذاته الى الله تعالى كما انه غني يا ايها الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله وهذا الفقر وتلك ا ل م س ا ل ة ا ل م س ك ن ة في قلب المرء لا يسدها إ ل ا محبته سبحانه وتعالى ومعرفته و ا ل إ ق ب ا ل عليه وخوفه و ر ج ا ء ه والتضرع له والدعاء له والبكاء له و ا ل ر ض ى والصبر واليقين والتوكل و ا ل إ خ ب ا ت و ا ل إ ن ا ب ه و ا ل ت و ب ة إ ل ى آ خ ر ذلك من ا ل أ ع م ا ل التي ت م ل أ القلب م ي ر ا و إ ي م ا ن ا و م ح ب ة و م ع ر ف ة وتوحيدا لله تعالى هذا الحال إ ذ ا لا ينزل عنه المرء في حال فترته لقد ارتبط بالله في هذه ا ل ح ا ل ة ف إ ن كان يقوم الليل ب أ ج ز ا ء ك ث ي ر ة ف إ ن ه يقوم ولكن قد قلت أ ج ز ا ء ه شيئا لا ينزل بها عن ا ل س ن ة أ ب د ا لا ينزل بها عن ا ل س ن ة لا أ ن تنتهي رمضان لينتهي القيام ج م ل ة وتفصيلا لا مثلا أ و لينتهي الصيام أ و لينتهي الذكر و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ و لينتهي البر و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي يقوم بها لا و إ ن م ا صار عمله ديما ف إ ن فتر عن هذا العمل وقل شيئا ما لا يقل أ ب د ا ولا ينزل عن سنته صلى الله عليه وسلم وعما ينبغي أ ن يكون به المرء مرتبطا بربه ديما ل ه فلم يكن رمضان ليكون المرء رمضانيا كما يقولون وتنتهي لا و إ ن م ا جاء رمضان للمتقين ل أ ه ل التقوى ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ليكون زادهم الذي ترتفع به درجاتهم واعمالهم ومقاماتهم ومنازلهم عند الله تعالى تكون هذه الدرجات التي ارتفعوا اليها عند الله تعالى م س ا ع د ة لهم في أ ن لا ينزلوا عنها قط بعد ذلك وهكذا ي أ ت ي موسم آ خ ر من مواسم ا ل م غ ف ر ة ليغفر ا لهم ولتظهر عليهم بشائر ا ل م غ ف ر ة والثبات مع الله تعالى الذي يعني الترقي في الطريق إ ل ى الله تعالى إ ذ ليس سمى ماقف شيء ا مع ل ل هناك تعالى ليس ه قلب واقف إ م ا ان يتقدم أ و ي ت أ خ ر لمن يكون ان يتقدم إ ل ى الله تعالى أ و أ ن ي ت أ خ ر ليس امرأا هناك امر ثابت مع الله تعالى ى على فكانت هذه الأعمال الدينة وهذا الذي يحملنا هذه الأيام على هذا ا ن هذه هذه ل م ف إ ن كان تلك ا ل أ ع م ا ل قد انقضت ف إ ن ه لا بد وان يعود إ ل ي ه ا من أ و ل يوم كما ذكرنا ل أ ن أ و ل ل ي ل ة تنطلق الشياطين لتعود بالمؤمنين مره اخرى إ ل ى م كان قبل رمضان وحتى يتميز لك هذا المعنى وهذا الكلام م ن ع وهذا ا ل الذي نقول تراك إ ذ ا عدت بعد رمضان إ ل ى ما كنت قبل رمضان تكون قد استفدت من رمضان شيئا أ و حصلت منه شيئا أ و حصلت فيه ا ل ت و ب ة أ و ا ل م غ ف ر ة أ و ا ل ر ح م ة أ و العتق من النار او حصلت فيه القبول كلا وهذا الذي ينبغي أ ن تفهمه رجعت بعد رمضان والعمل الصالح والتقوى لا ان من ع ل ا م ة قبول ا ل ح س ن ة التوفيق الى الحسنه بعدها و إ ن من ع ل ا م ة عدم قبول ا ل ح س ن ة ا ل س ي ئ ة بعدها وعدم وجود ا ل ح س ن ة بعدها دليل على انها لم تكن على هذا الحال الذي يوفقه الله تعالى به ل أ ن الله تعالى يجازي على ا ل ح س ن ة ب ا ل ح س ن ة وعلى ا ل س ي ئ ة ب ا ل س ي ئ ة ف إ ذ ا عاد بعد الحسنه إ ل ى ا ل س ي ئ ة دل على أ ن ه لم تقبل حسنته بل ردت و إ ذ ا عاد إ ل ى ا ل ح س ن ة دل ذلك على أ ن له حالا حسنا مع الله تعالى يوشك أ ن يكون فيه قد قبلت أ ع م ا ل ه الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على شرف المرسلين سيد سيدنا ا ل ل أ و ي و ل آ خ ر ي سيدنا ن ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت هذا الحال فلازمك أ ن تعاود إ ذ ن ربك م ر ة أ خ ر ى ب أ ق ص ى س ر ع ة ل أ ن ا ل ت و ب ة كما ذكرنا في موضوع ا ل ت و ب ة في الزمان السابق أ ن ا ل ت و ب ة ل ا ز م ة على الفور يعني أن يتوب أن لا فورا بد وهذا معناه أ ن يعاود بعد رمضان تلك ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة م ب ا ش ر ة كلما أ خ ر يوما عن أ ن يعاود ربه وما ذكرنا ليست حالته أ ن ينتظر ليعاود ربه بل هو قد استقام بعد رمضان مع ربه لا ينزل ولكننا نتكلم عن الحال ا ل س ي ء الذي نحن فيه أ ن ه بعد رمضان قد خفت إ ل ى هذا الحد ا ل س ي ء فلازمه أ ن يسمع هذا الكلام ليعاود ربه م ر ة أ خ ر ى وعلى الفور و أ ن يعتكف بقلبه وبدنه على ربه م ر ة أ خ ر ى و أ ن يعاود الصيام م ر ة أ خ ر ى و أ ن يعاود الزك المشقة شيئا كبيرا سيجد من سيجد م ن المشقه ا من الشيطان والنفس والهوى و ا ل أ ح و ا ل التي هو فيها والناس ولكن الموفقين الذين وفقهم الله تبارك وتعالى أ و أ و ل ئ ك الذين ندموا أ و حزنوا على ما هم فيه و ت أ ل م و ا لمفاتهم وحاولوا وجاهدوا واستعانوا بالله تعالى أ ن يعود بقلوبهم إ ل ي ه م ر ة أ خ ر ى لعله يرى من حزنهم ما يكون سببا أ ن ي أ خ ذ ه م م ر ة أ خ ر ى إ ل ى بابه سبحانه وتعالى و أ ن يعود بهم وبقلوبهم إ ل ي ه سبحانه وتعالى أ م ا أ ن ه م إ ذ ا كانوا ل ه م ه م ان يعودوا او أ ن يكونوا كما كانوا أ و أ ن يعاودوا ربهم أ و أ ن يستقروا في ا ل ع ل ا ق ة معه أ و أ ن يثبتوا في السير إ ل ي ه فهذا ما كنا سنسميه في أ و ل الكلام اول ا ل خ ط ب ة تلك ا ل أ ش و ا ق الى ا ل ر ح م ة و ا ل م غ ف ر ة التي ينبغي أ ن تكون م ر ت ب ط ة في قلب المرء بالله تعالى في رمضان وبعد رمضان يعني بعد رمضان لا بد أ ن يكون له ح ن ي ن هو شوق الى الطاعه التي كان فيها أ ن ا ل ح ن ي ن هو الشوق هو الحامل الذي ي ح م ل ا ل م ر أ ة على أ ن يراجع ربه سبحانه وتعالى وهو الحزن الذي يجعله تتنغص عليه حياته أ لا يعاود ربه م ر ة أ خ ر ى أ و أ ن يقصر او أ ن يفرط في السير إ ل ي ه إ ن محبته لربه سبحانه وتعالى تمنعه أ ن يفرط في حقه جل وعلا أ و أ ن يقصر في ذكره أ و أ ن يتكاسل عنه أ و أ ن يفرط في الرجوع إ ل ي ه ف إ ن ذلك دليل على عدم ا ل م ح ب ة لله تعالى التي ي د ع ي ا ل م ؤ م ن و ن اليوم لذلك فكانت هذه ا ل أ ش و ا ق إذن التي تكلمنا عليها هي الحملة له الاعتكاف على أن يكون كما هو مع الله تعالى. و أ ن تحمله على العباده والثبات عليها والتضرع الى ربه ل أ ن ه له شوك إ ل ى ربه له شوك إ ل ى خدمته له شوك إ ل ى ا ل م غ ف ر ة له شوك إ ل ى ا ل ر ح م ة ذلك ك ل ه يهون عليه ما ي ج د ه و م ا ي ل ق ي ه من تلك المجاهدات من الشيطان والنفس والهوى والناس و ا ل أ ه ل والمال والنوم و ا ل أ ك ل والشرب والعوائد التي اعتادها كل ذلك يهون عليه هذا الحال و إ ن م ا ه و ل على المؤمنين المتقين ا ل أ و ا ئ ل ذلك حتى ب د ل و ا أ ن ف س ه م واولادهم ه م أ و وديارهم لله تعالى تركوا المستقرين ذلك كله بذلك يكونوا وعلا المؤمنون فبدأوا هذا هذا الحال الذي لله جل على أن عليه أنفسهم يومهم أحس أن من ينبغي في من فرط في شيء فاته في شيء ي س ا ر ع ه ليقضيه أم ينتظم في عمله ليكون دينه أ لا يقل في فترته يعني في ق ل ة نشاطه عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعاود إ د ن ا ن الذكر و ا ل ق ر آ ن والقيام ب ا ل د ر ج ة التي يكون بها بعد رمضان أ ف ض ل مما كان بعد رمضان ليدل على أ ن له قبولا في عمله أ و أ ن الله تعالى قد رحمه شيئا أ و أ ن الله تعالى قد ا عتقه من النار أ و غفر له سبحانه وتعالى جل وعلا و إ ن مما يثبته ذ ه ا ل أ ع م ا ل أ ع م ا ل ا ل ط ا ع ة والتي كنا نذكرها كثيرا هي ق ض ي ة الشكر ق ض ي ة الشكر من أ ه م قضايا ا ل إ ي م ا ن نصفان شكر、وصبر. والشكر قضيه تكلمنا فيها كثيرا و إ ن م ا المقصود اليوم أ ن من وفق لمثل هذه العبادات في رمضان إ ن مما يثبتها له ويقيمها في قلبه ويجعله سائرا بها إ ل ى الله تعالى لا ي ت م ن م ل أ ن المرء بعد رمضان يرى في نفسه ذلك الحال أ ن ه يود أ ن يخرج من رمضان قد تململ من ا ل ع ب ا د ة وطول ا ل ع ب ا د ة او من اذا كان يعني هناك ع ب ا د ة أ و شيء قد تململ و ا س ت س ق ل الصيام و ا س ت س ق ل القيام و ب ق ي ة أ ع م ا ل ا ل إ ي م ا ن تجده يعني يود أ ن يرى مخرجا منها أ و أ ن يخرج منها أ و أ ن يتخفف منها على أ ي حال فهذا يدل على تلك العلاقه ة ا ل ل تعالى فاذا ما كنت قبل رمضان وصلت بعد رمضان لا بد أ ن ترى نفسك بعد رمضان قد أ ح س ن ت إ ح س ا ن ا رايت نفسك فيه أ ح س ن مما كنت و إ ل ا كما ذكرنا ف إ ن رمضان لم يفيدك شيئا أ و أ ن ك لم تكن على عين الله تعالى في أ ن لا يحرمك هذا الحرمان الذي خرجت به من رمضان هو أ ن ك ليس موضع الحفظ من الله تعالى موضع ا ل ر ح م ة وموضع النظر الكريم من الله تعالى لذلك نقول هذا المعنى مما يثبت هذه ا ل أ ع م ا ل ويزيد منها قوله تعالى لا لا لكم السلف الصالح أبداً يعملون أعمالا صالحة ما كان أبدا إن يزيدن شكرتم يعني بمعنى ادق يوفقهم الله تعالى ل أ ع م ا ل ص ا ل ح ة ثم لا يشكرون ربهم عليها لا و إ ن م ا حتى يزيد من هذا العمل وحتى يثبت من هذا وحتى يثبت على تلك ا ل أ ع م ا ل ما كان أ ح د ه م يوفقه ربه سبحانه وتعالى لقيام ا ل ل ي ل ة يصبح ص ا ئ م ا يوفقه ربه ل ل ص د ق ة يزيد من هذه ا ل ص د ق ة يوفقه ربه ل ل ص ل ا ة يزيد من ا ل ص ل ا ة يوفقه ربه لعمل صالح يقوم فيتصدق شكرا لهذا العمل الصالح وهكذا ولذلك هذه ا ل ق ض ي ة وهي ق ض ي ة ذكر الله تعالى أ ن أ ص ح ا ب ه قليل قال وقليل من اباديه الشكور يعني أ ن له عبادا سبحانه وتعالى كثير كثيره و إ ن م ا الشكور منهم قليل يعني اقل المتقين أ ق ل المتدينين أ ق ل المؤمنين أ ق ل العاملين القليل هم الشكور ل أ ن ه لو نظرت إ ل ى نفسك متى شكرت ربك على ع ب ا د ة على ص ل ا ة على ص ح ة على مال على ما أ ن ت فيه من أ ح و ا ل الدين يكفي انه قد اجتباك واصطفاك لتقف بين أ د ي ه ولتدعوه و ل ت ق ر أ كتابه ولتتدبره ولتقبل عليه ولتصلي له ولتصوم له ولكذا وكذا شيء ا ل ر ا ل ي يسبتها وأين ز د لذلك كان الشيطان في هذه الليالي التي ذكرنا أ ق و ى على أ و ل ئ ك الذين لا يشكرون الله أ و يود أ ن يخرجهم من, من الشكر لله تعالى لذلك قال الشيطان فبما أ غ و ي ت ن ي لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم ل أ ت ي ا م ا م م ن بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين لان الشاكر هو الذي لا يستطيع الشيطان أ ن يوقفه كما قال فبما اغويتني ل أ ق ع د ن لهم صراطك المستقيم سيقعد لهم في طريق الله لا يمر أ ح د من الذي يمر إ ل ى الله هم الشاكرون فقط هؤلاء شكرون لم ا مروا ل أ ن ه م لما عملوا تلك الطاعات شكروا الله تعالى فثبتهم عليها شكروا الله تعالى فزادهم فلما زادهم لم ينقصوا فتمكنوا من السير إ ل ى الله تعالى لابد أ ن نعود إ ذ ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ح و ا ل ه م مع الله تعالى تلك ا ل س ا ع ة التي نحن فيها على أقل العزيمة والنية لله تعالى أقل والمية لله أ ن يثبتوا على ما كانوا فيه أ و الا ينزلوا عما ينبغي أ ن يكون من السنه و ا ل إ ق ب ا ل على الله تعالى و أ ن يظهروا لله تعالى محبتهم له و ش ك ر ه م له و أ ن س ا ه م به سبحانه وتعالى إلى آخر المعاني التي、أشرنا. لا بد أن ينوي من الآن أن يعود ذلك كله آخر أشرنا من يعاود أن ينوي أن بد أ و أ ن يستعين بالله تعالى أ ن يوفقه لذلك أ و أ ن يلهمه إ ي ا ه أ و أ ن يعينه عليه جل وعلا أ و أ ن يسدده فيما يمكن ه أ ن يسير فيه إ ل ى الله تعالى بغير ذلك ستبقى التي فيها الذي يفعله يكون في المرض رمضان رمضان ذلك تلك القصة التي نحن فيها من حتى يكون كما كان في رمضان حتى يكون حتى حتى نحن من بعد رمضان كما كان في رمضان لا يفرط ولا يقصر تلك ملامح هذه القضيه اليوم التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحم ضعفنا اللهم أشرنا تقبل صيام الصائمين, الصائمين وقيام القائمين اللهم اجعلنا منه تقائك من النار اللهم اجعلنا منه تقائك من النار اللهم اجعلنا من معتقائك من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات ك ث ي ر ة في رحمتك وعفوك ومغفرتك و إ ح س ا ن ك وجودك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ق ن ع ذ ب ك يا ا م ت ب ب ص و عبادك اللهم أ و ز ع ن ا شكرنا امتك وحسن عبادتك اللهم ا ع ن ا اللهم, من الع... اللهم, من اللهم, ادخلنا اللهم ادخلنا في رحمتك و انت ارحم الراحمين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن ت د ا و ت ي أ ن ا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمع م ر ح و م ة و تفرقنا من بعده تفرقا معصومه ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا غياث المستغيثين أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا اللهم انصر دينك و أ ر ف ع رايتك ا و أ حكم شريعتك و انشر رحمتك و أ ه ز م أ ع د ا ء ك اعداء الدين اللهم أ ه ز م ه م و زلزلهم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أ ن ز ل مستضعفين من المؤمنين اللهم ارفع ب أ س ك عن المؤمنين و أ ن ز ل ب أ س ك بالكافرين يا اكرم ا ل أ ك ر م ي ن يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا اله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اجعلنا مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل, ربنا, ربنا وتقبل دعاءنا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا ق ر ة اعين واجعلنا للمتقين اماما